واتقوا الله الذي تساءلون به ونرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتاما أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكنوا أموالهم إلى أموالهم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 وَاحِدَةٌ نَغْمَا مَنكَتَ ثَيْمَانِكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نَفْلَهَا فَإِنْ أَتْبَنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ فَكُلُوهُ هَنِيئًا وصفا اموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فانا شدًا فادفعوا فدفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها اسرافا ولا تاكلوها اسرافا وبضار ان يكبر ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف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 ارْكَنَ الْوَالِدَانِ وَلَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا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 انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن انثا ام فوقت نتين فلهن الثلث ما ترون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 من بعد وصية وصيبها أو ذين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقروا لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما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 فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ دُعَاءِ وَصِيَّةٍ تُنْصُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً وَامْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ وَأُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ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 ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها النهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ندخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مديد واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم ف فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت اتى يتوفاهم الموت او يجعل الله لهم نسبيلا واللذان ياتيانها منكم فاذوهما فان تبا و اصلح فاهجروا عنهما ان الله كان توابا رحيما انما التوبه على الله للذين يعملون السوء ابي جهنم ثم يتوبون من قريب فاولئك يثور الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حذر أحدهم الموت قال قال إني تبتلان ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا ليما يا رب ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء اكرها ولا تظنوا ان تنتهوا ببعض ما اتيتونه الا الا دين ميثاق شته مبين وعاشروه بالمعروف فان كرهتموهم فعسى ان تكرهوا شيئا وهو يجعل الله فيه فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وان اردتم استبدال زوج ام كان زوج هو اتيتم احدا نقرا فلا فلا تاخذوا منه شيئا اتَاخُذُونَ غُرْبَهَتَنَا وَإِثْمًا مُرِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ ضَادْعُكُمْ إِلَىٰ بَعْضِهِ وَأَخَذْنَا مِنكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ اننه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وخالاتكم وبنات لخ وبنات لخت وأمهاتكم التي أرضع لكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نفسكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائن أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين نختين إلا ما قد سلف إن دخلتم اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ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 فَانكِحُوا حُلُوَنَ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فإذا أحصن فإنتين بفاحشة فعليهن لص ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم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 يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَأَخْرِقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ ولا تقتلواوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا ان ترتدن وكبا سيئاتكم لوكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب من ما اكتسبوا ولل وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَلِكُلٍ جَعَلْنَا قَوَانِينَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا تَرَكَ الْوَارِثَانِ وَلِقُرْبَى والذين عقدتم ايمانكم فاتوهم نصيبهم ان الله كان على كل شيء شهيدا الرجال وارحات قانتاث حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نجوزهن فعيذوهن واحجروهن في المضاجع واضربوهن فان طعنكم فلا تذغوا عليهن نسغيله ان الله كان عليما كثيرا وان خفتم شقاقا بينهما فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها يريد ايه يريد اصلاحا وانفق الله بينهما ان الله كان عليما وَاغْرُضُوا وُجُوهَكُمْ وَلَا تُبْدُوا عَوْرَاتِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ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 يَقُومُ مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِم عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةٌ يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مَنْ لَّذُ نُ أَجْرًا عَظِيمًا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 ان الله كان عفوا غفورا فلم ترى الى الذين اوتوا نصبا من الكتاب يشترون الضلاله ويريدون ان تضل السبيل والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ويقولون, وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ وَلَا مُسْمِعَ لَنَا يَنبَئْ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَقَالُوا إِنَّ فِي الْكِتَابِ مِسْخًا وَلَوْ نَحْنُ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْ لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين غروتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم آمنوا إِذْ مَأَنَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلُ أَن نُّطْفِسَ وُجُوهَهَا كَنَرَدًّا عَلَىٰ آدْبَارِهَا فَنُرَدُّهَا عَلَىٰ آدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا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 بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۘ اُنْظُرْ ۘ اُنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ هون فَنَصِيْدًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّا يَهْدِي مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ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 ابراهيما الكتاب والحكمه واتيناهم ملكا عظيما فمنهم من امن به ومنهم من صد عن وكفى بجهن مسعيرا ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليزوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما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 وَأَنُذِهِرُهُمْ إِلَّا ظَالِمًا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ان الله لئما يعذكم به ان الله كان سميعا بصيرا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول اطيعوا الله واطيعوا الرسول وانامر بكم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 بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون يريدون أن يتحاكموا إلى الطاروت وقد منوا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا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 ضنيقا وما ارسلنا مرسولا لالا يطاع باذن الله ولو انهم اضطروا ان فتهم جاءوك جاء وكف استغفر الله واستغفر لهم الرسول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 وَلَوْ نَّكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ ما فعلوه, مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ نَّهَوْهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذَا لآتيناهم من أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مستقيما ومن يطع اللَّهَ وَالرَّسُولَ فأولئك مَعَ வயதலும் இல்லகு அஜோநகிமலுசோப்பீம வயசூலமுனீன مِنَ மிநந்த والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله يا أيها الذين விகி خذوا حذركم ஐநூறுச يرث ثباتنا وينصر جميعاً وان منكم لمن لا يطأن فانصابتكم مصيبة قال قد انعم الله علي اذ لمكم معهم شريدا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ إِنَّكَ لَمْ يَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ إِإِلَيْتَن لَّكُم كُنتُم مَّعَهُمْ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَخُذَ فَوزًا عَظِيمًا فَالْيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ الحياه الدنيا بلا اخره ومن يقاتل في سبيل الله فيقاتل وهو يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون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 فقاتل اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا الم تر الى الذين قيل لهم قفوا ايديكم واقيموا الصلاه وان تزكوا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 قل متاع الدنيا قليل ولا اخره خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيله اينما تكونوا يدريكم الموت ولو كنتم في بروج مشيده وان تصبهم حسنه يقولوا هذه من عند الله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 فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يَبُيتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا واذا جاءهم امر من الامر او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اول الامر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله ان يكم فبئس الذين كفروا والله اشد باسه واشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له قفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا இலயத்து சையயையோ விசனூ இன்னா கலா குஷசேவ இல இலோ இலயமிலி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 فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم استسلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولائكم جعلنا لكم عليهم سرقانا مبينًا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمن وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مؤمن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 ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولون لمن القى اليكم السلام نستمع منا تتبعون عاضا الحياه الدنيا تتبعون عرضا الحياه الدنيا فعند الله مغانم كثيره كذلك كنتم من ربما ان الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير من الضرار والمجاهدون في سبيل الله والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم கவலன் வாஜாஹீசிமான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 فاولائك ماواهم جهنم وسائات مصير الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلته لا يستطيعون حيلته ولا يهتدون سبيلا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 وَالْتَئَتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَرْفُلُونَ عَنْ سِلَاحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ولا جناح عليكم وإن كان بكم أذى من مطر لو كنتم مرضى أن تضعوا, أن تضعوا أسلحتكم واخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا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 يَسْتَخْفُونَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يستخفون من اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ, وهو معهم إِذْ எஸ் مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا வீணேக عنهم في الحياه الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوما قيامه اما ان يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوء انه يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما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 وَلَٰؤُلَاءِ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهُم مَّطَٰئِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَن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 ومن يفعل ذلك بتغرا وامرضاء الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تدين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين يوليه ما تولى ونصله جه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 شَيْطانا مَرِيدَ اللعنُ الله وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولرغلا انهم ولا امنين انهم ولا عامراهم ولا عامراهم فليبتكن آه لا يغير ما خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر قصرانا مذينا يعذبوهم ويمنهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا اولئك مأواهم جهنم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 ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون قليرا ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع مله ابراهيم حنيفا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 وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء التي لا توتوا لهن ما كتب لهن وترغبون وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتاما بالقصة وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما وان امراه خافت من دعاها نشوزا واعراضا فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا اوصل خير واحضرت لانفس الشح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 ايشئ يذهبكم ايها الناس وياتي باخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا ولا اخره وكان الله سميعا بصيرا يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم ولو على انافسكم او الوالدين ولا قربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تنوا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا يا ايها الذين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 ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغِيرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا يَشيرُ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا لَّيْمًا الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَمْتَرُونَ عِندَهُمْ الْعِزَّةَ ايابتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئوا بها فلا تجلسوا معهم فلا تجلسوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره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 ان المنافقين يخدعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا قسرا لا يراؤون الناس يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا موسى ذو الذنب بين ذلك لا اله الا انا ولا اله الا و من يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء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 الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ نُؤْتِيهِمْ أَجْرًا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فقال سانوه موسى اكبر من ذلك فقالوا ارنا الله جمره فقالوا ارنا الله جمره فاخذتهم الصاعقه بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك و إِنَّا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا وَرَفَعْنَاهُ فَوْقَهُمْ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُ ادْخُلِ الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْتَدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا فَبِمَا نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم لئن بأغير حق وقولهم قلوبنا غُلُفٌ بل قدع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلًا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَنَفُوهُ فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ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 لا يؤمنن به قبل موته ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباقل وأعتذنا للكافرين منهم عذاب نليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما لِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُقِيمِينَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا طا ونسما طوعيسى وايوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داوود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما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 رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ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 إليه جميعا فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله وام الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذاباليما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 فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمه منه وفضل ويهديهم الى صراط مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله ان امرؤا هلك ليس له ولد وله